وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيئ المصير إذا ألقو فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فؤد سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 فاعترفوا بذنبهم فسحقوا لأصحاب السعيير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأثروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بتات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليهن نشور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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرحمن إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غرور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 أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفروا ثيأ تجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون قُلْ هل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِيهِ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَن